بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قنا وللآخرة خير لك من الولى ونسوف يعطيك ربك بترضى ألم يجد a oh